ثمانية استمع إلى الحوار الآتي ثم قرأه في سوق الأجهزة الإلكترونية تعطلت بطارية هاتف الذكي ويجب علي تبديلها وأيضاً أحتاج إلى شاحن الهاتف الذكي لذا سأذهب إلى سوق الأجهزة الإلكترونية هل تذهبين معي؟ طبعا يا أخي وأنا أيضا كنت أريد أن أذهب إلى هناك في هذه الأيام لأشتري هدية لصديقتي فاطمة لأنها أهدت لي حاسوبا لوحيا وكما تعرف أن التهادي من سنن رسولنا صلى الله عليه وسلم أعتقد أنها تحب الساعة الذكية من لا يحبها لكنها غالية جدا ونقودي لا تكفي لشرائها. إذن ما الهدية التي تفكرين في شرائها؟ لا أعرف بالضبط. ربما شاحنا محمولا أو سماعة لا هيا نبحث عن الأرخص معا في السوق. حقا شكرا جزيلا.